لا إلّا القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك وذِكْرَى لِلَّذِينَ آمَنُوا فَصَلِّ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ وَأَسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Jag <try> ställer Yeah. Uh. I don't know. Vi tar en titt på